غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم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 والذين يبتغون الكتاب مما ماكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغار ردن تحصن لتبتغو لتبتغو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُ النَّفْعَ إِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِ النَّغْفُورُ الرَّحِيمُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقود من شجرة مباركة يقود من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية.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 والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده, ووجد الله عنده ندهوه فوفاه حسابه والله سريع الحساب اونک ظلمات في بحر اللج يجشاه موج يوشاه موج من فوقه موج من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 أَلَمْ terä, että Allah ystäpäänsä on kaikki, joka on ylpeä, joka on ylpeä, joka صَلَاتَهُ ylpeä, joka on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 يكاد سنا سنابرته يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأول الابصار والله خلق كل دابة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 أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُونَ الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى فاولئك فاولئك هم الفائزون وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعَضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا